السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين وأطل وأسلم على المبعوث رحمة بالعالمين روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام أما بعد أحبة الفضلة فاليوم بإذن الله تكشف الأسرار وينزع ذاك الستار وتكشف الحقائق التي ظننا أنها حقائق ففوجئنا أنها صارت حقائق الأكاذيب كيف يقول جل جلاله أفلا ينتدبرون القرآن ما قال أفلا يقرؤون القرآن لأن القراءة فقط لم تكشف لك أي حقيقة وتجعل تأتي في المجال وتتكلم بما يتكلم الناس وفقط تنقل كلام خلفيات بشرية فقط كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا أنزل حتى يقرأوا القراءة لن تغير لك ولم تضيف لك أي شيء عشر حسنات على كل حرف لماذا أعطيت العشر حسنات على كل حرف ليس لأجل أن تقرأ لا والله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتزبروا آياته إذا أردت أن تجلس في مجلس وتتكلم ويكون كلامك مختلف لأنك أخذته من كلام رب العالمين ليتزبروا آياته وليتذكر القراءة ما بعد أن تذكر مصحف انتهت القضية لكن حينما تأتي القضية تذبر وتغير وتفكر الله يختص يقول قراءة للجميع والسماع للجميع لكن عند جاءت القضية تذبر تغير تفكر يختص أقوام أسأل الله نجعلني وإياكم منهم منهم هؤلاء وليتذكر أولو الألباب الله أكبر تعودنا نفتح التينن والبي بي سي والجزيرة ونأخذ الأخبار من البشر تطرح القضية يأتي بشر مع بشر ويتكلمون كل واحد له مرئيات ولا خلفيات وينتمي لها انتماءات ثم يتكلم وقال في مجالسنا كل واحد حافظ القناة لشافة وجا يضيف لك كلام بشر هل سمعتم تحليل يوم لخبر هم جاء واحد طلع وقال قال الله جل جلال ظننا أن القرآن هذا كله أسباب التعطيل الأولين وأن القرآن أصلاً ما يدخل في حياتنا العادية وأن القرآن يتكلم عن أشياء ماضية من قديم من زمان. خذ السياسة من هذا القرآن، خذ الطب من هذا القرآن. الكلام هذا نظي، علينا تبيانه. يعلمك الله عز وجل السياسة ويرديك حقائق. يقول سبحانه عن فرعون، سياسة الدول الكبرى، مع موسى عليه السلام يقول له ألم نربك فينا وليدا ولا بست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت سوف الاتهامات فهمك الله فيها وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين إيش فعلتها التي فعلت كم قتل واحد وهذا اللي يلقي بالاتهامات ويكفر موسى عليه السلام كم قتل ملايين الأبطال فهمت الدرس لكن موسى عليه السلام يعرف كيف يتعامل معه ما قال والله أنا آنك لأن في ناس يسرق مليون يوم تسرج قلم أنت يقول لي قلم طيب أنت بعد سارج مليون صح شوف موسى عليه السلام بطلق كيف رأت عليه قال بعد ما ذكر الآيات قال وتلك نعمة تمنها علي تتهمني عشان أنا وقد و... و... و... وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل بعد أنت عبدت بني إسرائيل نسي إذا قوب بالاتهام بالاتهام يمتل قضية ما عدت يا الله ما عدت موسى قضية فعلتك التي فعلت طيب يوم رأى موسى عليه السلام جاي وجاد ويوم ما فيه وقابل الاتهام بالاتهام ويتكلم وعنده طرح قال سنفرض قال نبتلك هذه السياسة إذا كشاف واحد خايف يكلونها ايش قالوا قالوا نجعلناك من المسجونين طرح بنقض عليك عقوبة طرح ما تذبحها ما يذكر ثم بعدين يأخذ فرصة مثلا تمعنا اليوم دروس الاف خلق معناها اليوم في ثم ما يأخذ فرصة يعلمك السياسة ثم يأخذ فرصة الفرصة هذه يجمع فيها كيدا ولا فات يجمع ثم أسا تعال يشوف الدمقراطية اللي يبغاهها في العود ايش الدمقراطية اللي عنده؟ قال لعل ذان السبع السحرة إن كانوا هم إذا غلبوا إنما أهم عند الشعب وهم عندما ينصر من اللي غلب موسى اتبعوهم أهم في النظر قالوا فلسطين انتخبون واللي يبغاه الشعب إنما يحمر ما نقول أحراء الشعب انتخبوا حماس لا يعلمك الله عن ديمقراطيتهم إذا كانت توافقهم هم فهي ديمقراطية ما توافقه لا. ما ماتي ماذا قال فرعون لما شاف القضية انقلبت عليه قال هآمنتم له طيب انتو تقولنا انت قايل لك غلبون انتبعهم مش فيك هذا خارك انت اش قال هآمنتم له قبل أن آذر طيب وين الديمقراطية قبل أن آذر لكم لو بس قدمتوا علامة فهمنا عن الموضوع، لكن يعلمك الله أن الوجه هذا ما يستمر قال إنه إعلام إعلام إنه لكبيركم الذي علمكم السحر تقلب الحقائق على كيف في أي لحظة إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لو تفعلوا يشغل الناس واستخف قومه فأطعمه هم يخبرك الله عن اجتماعاتهم الخارجية قال الله عز لما جاء موسى عليه السلام وقال وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحيتكم بعذاب وقد قال من افترى فتنازعوا أمرهم أي أمر يجي في حق يأخذون فيه في حق جاء فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوة طلعوا في خبر وقرار بعد الاجتماع انها ذاني اثنين ها؟ إن عذابي لساحران يريدان أن يخرجكم إيش من أرضكم بسحرهما ويذهب إيش هنا في خبر ما في أيقونوات ويذهب إيش يقولون عايشين في حياة فردي يعلمك الله ترى في شفرة دائما يأخذها رؤساء الدول الكبرى شفرة بين بين قوم بين وبين شعب يشافهم بيتغيرون قال صرت كيفكم بيغيرون حياتكم المطلقة تعيشين حرية طيب وقال فرعون ضروني أخسر موسى وليد عربه إيش ثوالك موسى إني أخاف إيش تخاف من أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد هذا مسلم هذا بيرهب الدنيا كذا طيب وأنت يا فرعون اللي مقطع روس العالم بقول لي في الأرض أنت وش تشخيصك عن نفسك إذا هذا قتل واحد سميته يضغب أرصدات أنت وش؟ أنت قال ما أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم لا سبيل الرشاة أنا ما أبغى والله الله صلاح للناس ولا أبغى ألا فرية للناس كلها إذ تعالى حبيبي الغالب وانظر كيف تحاك عليها الأخبار وتجي السنة ويطالع أخبار وما فهم شيء فهم إيش أعطوههم على كل كنت في مؤتمر لنصرة النبي عليه الصلاة والسلام اللي فهمناها غلط فهمناها خطأ نصرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما استهزأوا فيه الدينمارك نصرناه لا ونصرنا فيه نصرة النبي عليه الصلاة والسلام تعرف تبدأ تبدأ من أول يوم قلت فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن نمنا وتوى استيقظنا طيب خلنا استيقظ صح يا جماعة وهذا في في والأمل في أخبار محمد عليه الصلاة والسلام. المهم كانوا يتناقشون عن قضية النكرة هذا يوم تكلم عن أحد الخلق إلى الله محمد عليه الصلاة والسلام وتكلم عليه وبعدين ينشقش في قنوات الأخبار هل سيعتذر ولا ما يعتذر؟ وجابوا لكم محاذ البشر ومحاذ الثاني بشر يقول نعم يعتذر إذا كان كذا وأشخروا الناس ويليتنا فتحنا القرآن. فأعطيت خبر في القرآن لن تجد في أي قناة لا تكينا ولا ببتي ولا أي قناة في الدنيا تعلمك. لا يخبرك عنه إلا الله سبحانه أسمع الخبر لأنهم جاءوا بطريقة هذه هم طلعون لما قصوا هو ثم سمعنا بشر يحللون قلوا أخبضوا في عقولنا أعلم وأسمع تحليل الخبر من القرآن قد بدت البغضاء من أسواه يقول هذا طلعوا لك الأخبار سيعطيك الله خبر الآن وطلعك الأخبار وما تخفي صدورهم. في أخبار تعلمك شذور ناد، وما تخفي صدورهم أكبر. يا بعثاء، قد بيننا لك. يقول بينيل هنا، لكن تحسب بالنا في القرآن يقرأ عادي. قد بيننا لك. الآيات إن كنتم إيش تقرؤون لا ما تقرأون إن كنت أسمع لا إن كنتم تعقلون ثم أعطاك الخبر الثاني الفاجعة الآية اللي بعدها على طول ها أنتم أولا تحبون ثم يفاجعون إن إذا جاء فالإنسان يعيد الحب المدارس والكليات كلها أحمر فحمة عيد الحب وعيد الفطر ما سوى فيه كل لما تقول لحبيبي حبيبك عليه الصلاة والسلام يقول ما أسمى تقيمة النار وتحاول فيه عشان بس يتبع محمد عليه العسلام في شيء هوية قال لك والله صعب ما أعذر يعني كيف أنا ما متخيل شكله يروح لكن لما جي من اليهود والنصال يقول إيش رايكم برمودة الكل نص التاكل هم شيء لا تجيبوا لنجي من النبي عليه الصلاة كنت في أمريكا وفرنسا وألمانيا ورئي جميع أنواع التقليب والعبث إذا ما عندك خدمة بتعب تعي مثل ما سمعنا درس اليوم ما في ما في ركن شديد يؤون إليه تصار بني إسرائيل مهب الريح ينجيهم الله سبحانه وتعالى وفاحروا يفلقهم يطلعون شوف الناس يحضون آلية اجعل لنا آلية كمان ما عنده شيء فهو يبغى يجلف أي أحد بعدين راحوا جاء واحد لعب عليهم قال الله هذا الهفة ثم الهفة فنسي راح تتبعوا ما عندهم اي شي ويوم ما يكون عندك قدوة ولا يكون عندك روح يشريت تأوي بس تتبع اي خبر يجبك من وخبر دفك يساق ها انتم اولئك تحبون اللحجة كله طريقة تسووا كمرة مرة صغيرة هنا مرة برا من المرات بقت تكتموا زي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا انتبه بقى قصة هذه صغيرة دي لا توصلها ترى محمد سوي كذا ومحمد عزونه محمد رسولنا عليه الصلاة والسلام عطونا مثال أحسن منهم جلزاله عطونا مخلوق أعظم من جلزاله الآن ليشاف ولك الشرف أن نأتي يوم القيامة والناس اللي رابطنا ربطه زي ستيفن سيقال والثاني زي جون سيكادة والخامس زي بيرداتي وأنت تدور من مثلك ذاك اللي بيشفع عليها الصلاة والسلام تحوي ذي لك الشرف ولي الشرف ها أنتم أولئك تحبونهم ولا خذ الخبر ولا يحبونكم يا أخي والله لو أحب واحد وأضحي الأجلة وأسوله وأسوله ثم أدفنا ما يحبني يا كأسنة نطل ومع ذلك هناك أبطال ينتبه هناك ناس نايمين الآن ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله شوف الخبر المفاجئ الثاني ما تنقل لك الأخبار وإذا لقوكم قالوا آمنا. رأيتها في كل مكان رحل. والآن شغل أكثر مع صار إذا شافوك قالوا والله إحنا ما أهنا إلهنا واحد بس قضية طريقة مختلفة ولا ترى إحنا نحبكم وما بيننا فيكم شيء كذبوا الله يقول ما يحبون صدقه الله صدقنا أخبار صدقنا كل شيء رقي الله أحبك إسمع الخبر يقول الله الأخبار تنقولك ما دام الكاميرا موجودة يوم تسحب الكاميرا وتغلق أبواب الاجتماعات ما عسى أن قلك أخبار الله أن قلك في القرآن يقول وإذا خلو لعف الكاميرات واغلقت الأبواب وإذا خلو عصوا عليكم إلا نامل من الغيض قل موت بغيظكم هذه بعض أخبار أما يبقى من أبنائهم من يخططونهم وينفذوه في أذوا المسلمين، كما قال عثمان البخاري، هم أناس من بني جلدتنا يتكلمون بألسنا. كيف نفهم؟ الله يقول: ولا تعرفنهم قيلهن القول. يقول بأعلم الكتب طريقة. تلقاه يتكلم عن أي قضية يثورها، يثيرها الغرب والجرايد ويسيب ويوم شبل يسلم ولا عمر كتب نصر النبي عليه الصلاة. طريقةهم كيف للعرب؟ طريقة إن هذا شيء عجاب. طريقة إثارة، عقول أجعل الآلهة إلها واحدة، ثم يعطيك إيحاء يقول إنها ما شيء بس، هذا أمر عجاب، شيء غريب، يخليك فاتق واللي صادم والكيف سبحان الله، ويقول الله سبحانه وتعالى يقول هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن طبرنا عليها. شوف اللي حال الناس صايم زي لما تقول والله أنا بقوا يتقربون عليه قضية الأسهم هذه لولا أن ثبت عليها وبشرت مني أفلح عشان يعني أنت عاد معنا لولا أن طبرنا عليها تعش في الأسلوب هذا جاء في في بنو علمان في السلف في ناس من بنو علمان في السلف ما كان عندهم جرايد كانوا يشترون قضية فجاء واحد منهم يوم من الأيام وقال مستغرب يعني شوف قضية عجده إن هذا رشيق عجال جعل الآله كلها خساولات وش كل مقالاتهم كلها كذا قال الله عز وجل قال هذا ال النكرة يقول يد بخمس مئين عقد ودية يقول يد ديتها خمس ألف من الذهب خمس من الذهب العقد ما بالها قطعت في ربع ديناري ناقض ما لنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. يعني لازم طلع لك كلمة. قال أنا والله حب الدين. يقول دعه ينخف يحكم بالله سبحانه وتعالى. فقط على يدهم البوابة. شوف الإضاءة عار في الدين يقول استوى أنا بالعكس أنا خاص مفتوح الحائط. احنا مسلمين كل ما عندنا مشكلة. قال يد بخمسين إين عشة وثي ما بالها قطعت في ربع ديناري ويرد عليه البطل. أكثر ناس قال والله صدق. حين تديتها خمسمائة من الزهب وتقطع عشان تقلقت ربع دينار تخفى قومهم طاعب رد عليه البطل قال المعري عارل أي ما عارل إلى أن قال عز الكرامة أغلاها قبل لا تسرد تسرى خمسمائة نعم لو كانت كريمة تسرد عز الكرامة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهمت عتمة الباري فافهمت عتمة الباري يقول نعم أول أمكان سفر طيب كيف أنا أصير ماني مو منصرف مع الناس ولو وحده يتلق يمين وحده وخبر لقني صار لا بد أن أن تتبع هذا القرآن كيف أتبع هذا القرآن يقول لك الله عز وجل إن قضاياهم غالبا تكون حول المرأة صح في آية تقول كذا يا أيها النبي كل لأسواكك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهم إلى أن قال. ذلك هجنة أي يعرق يعرق في حياة النوى بعشرة فلأ يؤدين من اللي يؤذى الآن إلا ستلك اللسان ومعه واحد ذكر إيش قل ذكر لأن الله سبحانه ما ذكر قضية قوامة وحصر الأهل والغيرة عليهم قال الرجال قوامون على النساء لكن إذا جت قضية فلوس قال الذكر منسى حظ الأنثيين قضية فلوس ما, ما هي أعراض من يتعرضون لهم يتعرضون لهذه الحرب الثلاثان وحاطة لكن اللي متحجب عمر كلسوع ترى أتباعه أعذار وقبازات أحد تعرض لها لا يعرفني بعثمة فلا يؤذيه ما أحد تعرض وكان الله غفور الرحيم ما أشكل بعده نقلة غير قضية الحجاب لا إلّا لم ينتهي المنافقون هذه قضية الغي قضية المرأة والمرأة فضخوها خلوا تسو لئن لم ينسه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرشفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل سنة الله لكن هم ما يبغون سنة الله سبحانه وتعالى يبغونها عوجا يقول الله سبحانه وتعالى وَأَنْ يَحْطُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ هذه تكفي لا في تشديد كم بيه واحذرهم يفتنوك عن ايش عن كل ما أنزلنا عليك لا ويقولون دوم بسفتحة قصيرة ثم بعدين بدون أن يفتنوك من بعض ما الله عليك فإن تولوا ما قال الحفظ الحين يوم يقضع رنازو مقرع شفنا شبابنا مقرعين وهو في الحج يوم يعتمر عيّة لكن الله يقضع قال فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا لا تقول بنسوي تصويت وفيها حكم الله حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى يقول سوي تصويت خذ النتيجة من الآن وإن كثيراً من الناس لفاسقون أف حكم الجاهليين فيقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يقينون يا أيها الآيات أربعة القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود لأن هم اللي فزلون دائما يبغون يغيرون مناهج غيرون الطرق اللي عندنا قال يا أيها الذين آمنوا لابد تغير هذا اليهود ونصارى أولياء بعضهم كيف تصرون بعض أوجياء بعض وهم يقولون اليهود تقول ليس النصارى على شيء والنصارى تقول اليهود على شيء كيف تكون بعضهم أولياء بعض إذا كان فيه عدو مسلم كلهم اجتمعون بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم الرسالة عاد لك إلى تسمع ولي ومن يتولهم منكم فإنه منهم والله لا يهد القوم الظالمين والعلمك الله في مجموعة بتروح. فترى الذين في قلوبهم مرض. يسارعون. يا ليت سارع. في طاعة الله كان كسب مع الله عزجا العزة عند الله سبحانه وتعالى. لكن سارع. يسارعون فيهم. الحل في الآية شيء عجيب. يسارعون فيهم مو إليه. لأنه أصلاً عاش فيناك. ومثلهم لو تشيل اسمه بدي بيطيح. هو فيهم أصلاً من أول. يسارعون فيهم يقولون نخشى المملكة هذه كيف نخشى أن تصيبنا دائرة فعث الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين يا أيها الذين آمروا من يصد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبهم ما قال يقول ابن قيم ليس الغريب أن تحب يعني لو أنا وخر عنك أذى ولا أشيل من توبك شعاره متعلقه لأي أوساق حبني يحبني قلبك والنفوس جبلت على حبا يعطيها لكن الغريب إنه هو الغني عن سبحانه اللي خلقك ورزقك ولا يحتاجك ثم يحبك أول صفة ما نتكلم عن صفات باية في بس خلنا نعدل أول صفة عن ذلك أول صفة منهم قال أذلة على المؤمنين شف بيوتنا الآن فيها عز على أخواننا وعز على أهلنا و... ليه ليه ليه الله ذكر هذه قبل أي سلسة وراها أن في ناس إذا كنت رجل حبا فهذا يا أخي مشلم ما يشفع له أنه مسلم ما يشفع له ما زاره يوم من الأيام في زواجه لده خلاص تنقل القضية يقطع العلاقات فيه لأن على قاسم في بشر ذرني وزورني ما في أنا أحبك لأجل الله لا إلهه إلا الله عشان كذا ما نلقى حلاوة الإيمان لكن في منا من يلقاها ومنا من سيعرف إذن الله وسيه وسيت تبشر عباد الذين يستمعون القول تتبعون أحسن قال لي والله أنا ما أحب حلاوة الإيمان وأن لا يحب المرق يحب المرق لا يحب إلا قضية بين وبين أحبك عشان الله سبحانه وتعالى قال أذل تقول تشوفه يا عام المعملين. تقول هذا ليش دان نفسه عندهم لا هو يريد أن الله يحبه. يا أخي واحد حدك أنت توقف ثاني تيام تفكر أن تقدر تسبه الآن وتتكلم عليه وتقدر لو قعدت تراجع القرآن والشاظمين الغريب وطبق القرآن واقعا والعافين الناس. ما قال بعطين ألف ولا ألفين ولا بزوجان الجائزة والله يحب المحسنين حبه نبطوا عليه ولا يأتي الفضل منكم ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال لا فمتى أحبتي بنصيغ نعرف تطبيق الأشياء اللي تحبب الله فينا لأن عذتك هذه لا تطلع على على مسلمين عندك عذق لا على الكافرين عندك لله لا على المسلمين فخلنا نبدأ بالأولى أذتك لا تطلع على أهل الإيمان طيب يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أهل النفاق اللي يحاولون أن ينشوشون علينا يقول لهم الله يقول عندهم هدف حتى يزعزعون عقيتك ويصيرون يحبونك وشوف وإن كادوا ليفتنونك خذ القضية قضية إبعادنا عن هذا القرآن عشان يعطيك الأخضار اللي يبغاها هو يطلعك صير أنت مغيب لأن تطيح بالفعل وإن كانوا ليفسنونك عن الذي يوحينا إليك لتفتري علينا غيره هذه الحالة وإذا لاتخذوك قليلا صير يحبونك يرضون عنك أتبع ملتهم بجيت الآن تجيب وَلَوْلَا أَنْ ثبتناك. سبحانه ما قال دولا أنتبت لأن الثبات لا يعطى إلا من عند الله سبحانه لأجل هذا كان النبي عليه بعد ما فهم الدرس قال يا مقلبة قلوب الأوسط الله يثبتنا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا فغير تقدم تنازلات الدين لو سويت ما يشفع لفكون أنك محمد عليك الصباح إذن لأدقنات ضعف الحياة عذاب في الحياة وضعف المنات ثم لا تجد لك بي علينا نصيرا تجد تشفع مخام ونصف مع النمس عليه الصلاة والسلام بأبي أمي وحاشا وثبتها الله عز وجل كيف نثبت كيف نثبت على ديننا وكيف نقدم ديننا للناس تحبنا أحبتي كلنا نتلقى نتلقى نتلقى, نتلقى ندافع ندافع ندافع ندافع عمرنا نتحركنا مع الدين والقرآن كله موسى يذهب إلى فرعون إبراهيم يذهب إلى آذر ويقول لقومه و... لأبيه وقومه ويكلمهم محمد عليه الصلاة والسلام يتكلم معهم احنا يوم غيرنا ونحططنا في طضية التعامل والله يا جماعة ما يؤسفك تشوف واحد مسلم في المستشفى جالت سعنايا شغال هناك ويكلم واحد نصراني لك والله أنقلها عني واستفد منها قبل ما تنقلها وشوفه جالس يتناقش مع النصراني إيش النقاش عن محمد عليه الصلاة والسلام يا ليس عن الكتاب والقرآن يا ليس عن الدين يا ليس هو إياه عن نسبة الكحول في البودوايزر. هذا يقول فاصلة 6% وذاك يقول لا واطلع الحاج مع المسلم لكن يبقى هناك رجال يتعامل ويبلغ الدين في كل مكان تعال وانظر حبيبي الغالي كيف تثبت كيف تثبت نعم فعلا خذها من كلام الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى ولو أَنَّا تَسَبْنَا عليه ما هو أن يقتلوا أنفسكم يقول لأولا قلنا للناس اللي يبغاني أرضا يذبحنا أو يخرجوا من دياركم توقباني بيت ساعد عشرين سنة ومقصد نقول لك يا الله تبغى الله يرضى عنك أطلع يقول الله ما فعل كلهم كلهم إلا قليل في ناس مسوود بعدين يقول لك الله ويلفت انتباهك. النار بنا صلابا منكابا. يقول ابن كثير في تفسير لما نزلت هذه الآية، صار الصحاح الصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلمون في في الأزقة والطرقات يقولون والله لو فعل ربنا لفعله. يقول والله لو ما قال لو. وقال ربنا أنفسك من فعله. انطلق واحد بعلم كسمه الآن، انطلق نبي سلم وهو يفسر ليفسر هالأيات بعدما جاء الخبر. فهو يتفتر النبي عليه السلام يقول لا إله إلا الله للإيمان أثبت في قلوب أصحابه أثبت من الجبال الراسيات بدأ يتكلم عن آية واحد يدخل ثم ينظر له النبي عليه السلام يقول والذي نفسه محمد بيته إن هذا منهم منهم عند الله وروا يقول هذا منهم لو نقولها الحين الآية تكون لو يقتل نفسها الحين عشان يرضى الله سبحانه وتعالى يروح يطلع لها آخر بعد إيش قال الله بأهنى. قال ولو أنهم فعلوا ما طلب منهم أشياء هذه كلها طلب منهم أشياء أسهل ولو أنهم فعلوا ما يغضون به فمع أي معضاء أي آية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم بدأ الآن تحدي بينه وبين الشيطان أني والله ما أنظر لحرام سمع ولا يغتب بعضكم بعضا لأنفنات تفنن في أوامر القرآن ما بس ما يأخذها لا لا بل يكسر الأمر وبدال ما هو لا يغتب بعضكم بعضا شاء الله قال لا تخلي أحد يمر على لسانك كل قطع يقول الله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به خذ الجوائل وجربها لين تموت شوف المنهج ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم من اللي يا الله كان خيرا لهم الله وكفى بك أن يقال لك الله لكان خيرا لهم الخير مل من الله لك لك ولي لكان خيرا لهم بعدها وأشد تثبيتا عشان كده الناس مزعزع ما يلقفوا خائف والله كل يوم من تكسل أن ما يفعل استقاموا خلاص وانتهى لا أي أمر في القرآن وقف معه والله يا ربي أنا عمري ما قدت بصري أختنا هناك يقول الله ولا يدينا زينتهم تقوم تنجش يقول يا الله الزينة الحين غطي طلعينا شيء في وقل العباية تقوم تنقش وطلع في العباية زخارف وألوان يقول هذه هي اللي يقول الله غطيها أي شيء زين ما أنا أبغاه طالع شوف التفنن في المعاكمة وامر الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل يا أخي لا تعقدون المسألة لو عطيناك الآية في القرآن كان عرفت من خضية أصعب من هذه يقول الله ولا يضربن بأرجلهن طيب هذا صوت صوت يعني صح؟ ليعلم إيش؟ يعني هل إذا طلع الصوت تنتبث بهم ليانا زينة؟ لا يقول ليعلم ما يخطينا من زينتهن يعني لا تطلع صوت عشان ما تظن أنت وانت ماشي أنها لا تداخل مخفية شيئين وقتنا في الله قالوا لا لا بنخطر عليكم الطريق كلها وبنطلع زين وقبوها معها وقبوها معها ولا يحدث سافر لكن نقول يبقى رجال غيروا ونساء يغيرون لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من وين من لدنا هذه الحالة تكفيك ما قرض حولك على بشر يعطيك بسخر لك أحد قال أنا بعطيك سبحان من لدنا أجرا أصلا من لدنك الحالة وبعدها أجرا تكفي وبعدها عظيمة بس لا ولا هديناهم صراطا مستقيما الجائز اللي أعرض ومن يطيع الله والرسول هؤلاء بعدها أبطال فأولئك بعلمه وين بحطك هناك مع الذين أنعم الله عليه اللهم اجعلنا النام أنعم الله عليه من النذين والصدقين تخيل تجد صافح أنت محشور مع زمرك فأولئك اللهم محشرنا في زمرك. كيف أحصر سو الخطوات لقبلها تسمع عن صلاة الليل يا خطم الناس يقوم 13 ركعة رمضان 30 يوم أول ولا ركعة. ليش أنت لي لي ولك طفل في هذا الكون لي أكون لي ولك تبليغ الناس وإيقاظه من القرآن هذا موضع عشان يغبر في الدواليب إلى رمضان بل والله موضع إلا لنتبع وختاما أحبة الفضلاء الله عز وجل يحرك المشاعر في مخلوق ما بعث لها الله ما أنزل له كتاب ولا أعطاه أي شيء ولا كلفه ولا شيء طير كبريتك لكن هذا الطير لو وقفت معه في قلبك لعلمت أن قضية مية قضية الطير وبي إن هذا مختلف عن الطيور اللي خلقها الله كلها عشان حبتين قمح يخرج الخبأ الله دافع عن الله اشتوالك الله أعطاك جنة لا بنجيك من النار لا قال لك نعطيك حسنة؟ لا بعثت لك رسول؟ لا كلفت بالدين؟ لا عندك صحيفة تعذل فيها الناس اللي تعرضك؟ لا قال الله الذي يخرج الخض في الثنوات والأرض لو لله ما شبعت كيف ما أدافع عن دين؟ سبحانه نحن كل دوم نشبع ولا لكن منا من ندافع عن الدين وهنيئا لي ولكن لك كنا منهم كم جاب من واحد لكي نحبتين قمت؟ يخرج الخبعة في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما, وما تبتمون ثم يعرف الناس كلهم أن الله في قلبي عظيم قال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم كم أسلم عليه ده؟ دولة كاملة دولة سبأ عشان يعني يرد بعض الزميل عشان حبتين قمحوا عش هذه لو سكنها الله بيت لو وعدها الله أن على كل دولة أبنى عطيك آجر واحد كم يتقول؟ هو الوعداء الله جنة كان بيجيب الدنيا كلها مثلها عنده مبدأ عنده رب يجيب أن يقلط لهذا الله سبحانه جلل يدافع عن التوحيد في كل مكان طيب ليش الله اختار تبأ ليش ما كانت دولة ثانية في علمك الله ترى الهدهد ما مر عند صحراء وعشان ما في شيء يشد انتباهها يا رب ندعو إلى الله لا تبأ الله اختارها على علم سبحانه لقد كان لِسَبَعٍ في مَسْكَنِهِمْ يقول دولتكم آية ايش فيها غبصف هذا الهاتف جنثان يقول جنان خالق الجنان يقول جنثان جنثان عيمين تنظر شلالات وأنهار وثمار وطيور وأزهار وتلسف جسار تشوف أنهار وطيور يعني هذا الراقض كله يحب الأزهار يعني مفروض أن هذه تنسيه أي أمر لله داخل صحة الله لكن لما رجع ما قال عندهم وعندهم وعندهم فقفاتك هو يحب استمار الأنهار لكن يوم رأى الله يعصى نسي كل شيء قال أما شفت شيء إلا يعصون الله ولازم يتغير على الواقع طيب ما تقدر تتكلم ما عنده بطريقة واحدة سافروا معناك يا جماعة لأمريكا أو لفرنسا يرجع يقول لك والله عندهم وعندهم وعندهم طيب ودينهم قاله دخل في دينهم والله ما يعطيه شيء أصلاً عشان يدافع عن دينهم لله فضل عليه عشان يدافع عن دينه. ما عنده وسيلة ما لقى وسيلة ما يقدر يتكلم الهدهد معهم ولم يجب أن شيء الوسيلة الوحيدة أن يفتنطرق السباء لسريمان وتحلم عشان هو الوحيد اللي يفهم كل البشر. وراح وانطرق ورجع عطس ليمان خبر عليه السلام قال بعد ما قال سليمان بزاك الله خير الحين نشجع الآن ونقول يا جماعة انشر الدين وانكر منكر وبلغ دين الله وازع شرفه وحمد لله ما قال لسليمان بزاك الله خير قال سننضح أصدقت أم كنت من الكاذبين شوف صدنا اذهب بكتابي هذا فألقيه مفروضه شيقول مفروضه يقول أنا أنا ما عندي صحائف أصلا نحمد ربكم من جذلكم أردت لكم الخبر ويصد أحد من البشر اللي عنده صحايا فاضية خلا يروح خلا يروح ولا يشارك في الأمر لا باقي حبتين الخمح أسفل في نفسه وراح وتابع الخبر لين أسلم الثولة الثباء العالم اللي جون يتعاقدون إلى سنتين كفار ونسولف معهم في كل شيء عند محطة وشاق بارك صديق طيب قد كلمت عن الدين سنتين يجيس عندك حجة كل كافر رأيته أنا وإياك إذا ما بلغت الدين سيسأل سيسأل الله سبحانه عن كل ما رآه ما من الصوانين يا أخي كتاب عطى سيب عطى شريط أي شيء قالوا معذرة إلى إيش أعطى الهذهذ شعطة حنا ننتهي شعطة أربع شيئ اللي عرفنا اللي ما عرفناها أكثر. أول أمر أن الله سبحانه وتعالى ذكر الهدهد في أعظم كتاب تكفي شرف أقسم بالله تكفي شرف الأمر الثاني أن الله لم يذكر قصته فقط بل تكلم عن بكلام الهدهد نفسه. الله لا إله إلا هو. يقول ابن القيم عليه رحمة الله وإذا ذكر الله أحد في القرآن وهو يثني عليه إذا شفت أحد بين هذه الدلدتين الله سأمثني عليه في القرآن قال ابن القيم تعلم أن الله يحبه ولا ما يذكر في كتابه أين تحت الثالث ضرب نسل للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من وراءه من أمته إن هذا عشان حبي تنصف جاب دولة أنتم مواجه لكم جنات وصحاء جاهزة تسجل فيها الملائكة أي واحد تنصح أي واحد كلمة أي واحد تعطي مطوية أي واحد تعطي شيئة أي واحد بالصيب أي واحد تكون سبب أنت في دخول على الدين أو هدايته بعجل هذا أن الاعتلم بعد ما كان يغضب من أي شيء قط ولا ينتقم نفسه قط لكن إذا انتنكت محارم الله فهل إذا رحت مكان شفت الله يعطى فيه تقول تحاول تغير زي الهدر ولا أهم شيء شوف والله مشغول الآن بالأزياء والموضات والتخفيضات طيب في منكرات هل تكبت يوم تحطين شنطة 20 شنطة في حقيبتك 20 شنطة 20 في جماعة على الأمر الرابع يقول أحد الصحابة نهان النبي عليه السلام أن أقتل أيش الطيور لا لا أقتل الطيور تبغاه لكن انتبه تقتل الهدر سبحان الله اللي دافع عن الدين كم واحد الله يعلمك قدر من يتكلم عن و يدافع عن التوحيد والعقيدة قال أحمى القصيدة كلها يعني تطلع على هذا الذكر واحد واحد منهم تكلم عن الله سبحانه وتعالى مع العلم أن كل ظروف ضد ونف لا وعد بنه عذاب شديد أو لا أختلنا هو الوحيد اللي لا يموت ولو عمل صالحة يحفظ الله بريدك من بعدك وكان أبوهما صالحا وهمتة أخيرة في أذنه وأذنك القول أن نخرج الهدهد استغرب من أمر قال وجدت امرأة تملكه استغرب امرأة تملك رجال ما دخلت في عقلها تبشر عباد تثبت واتبع ما توعب به ولا تنازل عن دينك أبدا وبلغ دينك قبل أن يأتوك أن تبلغ وبدأ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ أَحْسَنًا أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وَأُولَئِكَ هُمْ من هم كل جوائز أي عمل بعد جائز ايش نعطيك كم عليه وَأُولَئِكَ هُمْ أولو الألباب وما يتذكر إلا أولو الألباب فأسأل الله يجعلني وإياكم منهم اللهم إني سائل كبير وجهك الذي أشرف فهو ظلمات صلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن كما شرفتني برؤية أحبة في هؤلاء فوق هذا الفرش أنت تشرفني برؤيتهم أخرى تحت العرش وكما جمعتني وإياهم في بيت من بيوتك قد صنعه بشر اللهم اجمعنا وإياهم في قصور أبدعتها يا رب البشر اللهم اجعلنا إذا أخذ الناس الأخضار من البشر نأخذه نأخذها من كتابك يا رب العالمين اللهم ثبتنا يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم اجعلنا لمن قلت فيهم أنهم يفعلون ما يوعظون به وأنك تعطيهم من لدنك أجرا عظيما وأنك تهديهم سراطا مستقيما وأنك تذبتهم وتحشرهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم إن لك أسماء ترفع في كل ليلة من العتقاء من النار اللهم إن كنت قد رفعتها فيما مضى فلك الحمد يا رب لا نصيحنا عن عليك وإن كنت قد رأيت الصحائف لم تحوي أسماءنا اللهم يا رب فصحيفة هذه الليلة اللهم اكتب فيها أسماءنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإقواننا ومن أحبنا فيكم ومن أحبنا فيك آسف أحبة على الإطالة ولكن الله لا أسألكم عليه إن هو إلا حب لله سبحانه وتعالى أولا ثم للنبي عليه الصلاة والسلام ولجينيه ولهذا الكتاب ثم لكم فقلوا ردوه فلا أملك لدعا لكم وأصلي وأسلم على أشرف من وطئة قدمهم الضراب أبي وأمهم جزاكم والخير